التسجيل الثلاثون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة اختار نوح مكانا بعيدا عن المدينة وأخذ من آمن معه وأصبحوا يجهزون السفينة التي ستنقذهم من الغرق والكافرون يستهزئون به ويسخرون منه